ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم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 في عَدَرَجَاتِ العَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس ذما كسبت لا ظلم اليوم إن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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذِلَّةٍ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 وَلَ قَدَ أَرسَلنَ مُوسَ بِآياتِنَ وَسُلطٍ مُبِين إِلَ فِ الرَّعوونَ وَهَا مَانَ وَقَرُونَفَقَاُ سَاحِرٌ كَذاب فَلَمَّا جَاءهُم بِالحَبِّ مِنْ عدِنَ قَُكُ وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر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 يَقُولُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وإن يق كاذبا فعليه كذبه وإن يق صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لَا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم هَيْرِنَا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاء انه هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا فَذَلِكَ يَطُبَعُ اللَّهُ عَلَ كُلِّ قَلبِمُتَكَِّرِ الْ جَبار وَقَالَ فِ الرَّعَونُ َهَا مَانُ بنِ ل صَررحَ عَ أَبْنُغُ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 ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في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 بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا لِفِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابَ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا تبعا فهل انتم فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بيننا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 قَالُوا فَدَعُ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ إِنَّ لَمَنْ نَصَرَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَ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 الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغيب قَِ حَاتِ وَلَمُزين قَللَ م تَتَذَكَّرون إَِّ السَّاحَةَ ل آتَةُ ل لا رَيبَ فِيهَا وَلَكَِّ أَكْثَرًا النَّزِلََا يؤمِنُون وَقَالَ رَبّكُ مُدُون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي خلق لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا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 لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى والذي يحيي ويميت فإذا قضى بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْجَحِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ يُقِيلُ لَهُمْ أَيْنَ مِن دُونِ الله قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حقا فإِم نُرِييًاَّكَ بَعض الذي نَعدُم أَونَثَوَفَيََّكَ فَإِلَنَا يُررجَعون وَل قَدَ أأَرسَ النَُسُ لَم بِنْ قَبُلِكَ مِنهُم مَن قُصَصنَا عَلَيْكَ وَمِنهُم مَلَم نَقُصُ الصَّ عَلَيك. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ الله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 فَمَا أُنْعَنَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْتَبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا فنَا قَلُ أَمَن النَّ بِالل وَحدَهُ وَكَفَرنَا بِمَاكُن النَّ بِ مُشْرِكين فَلَم يَكُ فَعْهُم إمَُهُم لَََّا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون